وكل الفكاهات مملولة وطول التعاشر فيه القلا وأخلق ذي الفضل معروفة بمثل جميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقى وأخلق ذي الفضل معروفة بمثل جميل وكف الأذى وكل طريف في سبب وكل تليد سريع البلا وأخلق ذي الفضل معروفة ببذل جميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرأة إلا التقى وأخلق الفضل معروفة ببذل جميل وكف